بوك تو <تصفيق> شزدست اي يادا واحد وستون, واحد وستون الاعداد الترتيبية الاعداد الترتيبية پردي ميسة جه يانوار الشهر الأول هو يناير الشهر الاول هو يناير drugi mjesec الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير trzeci mjesec الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو Maju. mjesec je juni. Alšahru sadis, hova junio. Alšahru sadis, junio. Šest mjeseci je pola godine. Sittatu ašhorin, hija nisfu sana. Sittata ašhor, hija nusuf sana januar, februar, mard janayr, februar, maris janayr, februar, mars april, mai, i, uni abril, maio, yunio abril, maio, yunio Sedmi mjesec je juli. El šahru sába' huva julio. El šahar el sába' huva julio. Osmi mjesec je avgust. El šahru sába' huva augustus. El šahar el Thamin huva augustus. 9-ty <صفيق> الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. 10 <سيق> الشهر العاشر هو اكتوبر. الشهر العاشر هو اكتوبر. 11th mjesec je الشهر ال11 هو نوفمبر. الشهر ال عشر هو نوفمبر. 12th الشهر ال12 هو ديسمبر. الشهر هو ديسمبر. الشهر Dvanajst mjeseci je jedna godina. It na shara sharan iasana. Etna shara shahran ia sana. Juli avugust september. Jullio augustos september. Jullio augustus september. september. Oktober no november i de december oktober november december oktober november december